الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا والشيخنا بالحاضرين قال المصلف رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع وهي أفضل تطوع البدن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة رواه ابن ماجه بعد الجهاد لقول الله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذروة سنامه الجهاد والعلم تعلمه وتعليمه قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس هم جملة خير فيهم وأفضلهما ما سن جماعة لأنه أشبه بالفرائض وآكدها الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلها وأمر بها فالاستسقاء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستفقي تاره ويترك أخرى فالتراويح لأنها تسن لها الجماعة فالوتر لحديث بريدة رضي الله تعالى عنه مرفوعا من لم يوتر فليس منا رواه أحمد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 التي برضها الله وأمر بها وهي الركن الأعظم بعد التوحيد بدأ في صلاة التطوع التطوع هو الاتيان بأعمال زائدة على الفريضة لقوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له تطوع يعني تعبد طاعة لله من غير أن تكون تلك الطاعة فريضة أو واجبة عليها بل هي مستحبة فيها أجر إذا واضب عليها وفي تركها ليس فيه اسم ولكن فيه ما يخل بالعدالة ويقدح في المرؤة فهكذا شرع التطوع ذكروا التطوع في الصلوات والتطوع في الصدقات والتطوع في الصيام والتطوع في الحج وكذلك التطوع في العلم يعني بطلب العلم التطوع بالأذكار والأوراد التطوع بالادعيه التطوع بقراءه القرآن التطوع بالنصيحة وبالأمر بالمعروف وإنهي أن المنكر التطوع بالبرد والصلاة التطوع بالدعوة الى الله كلها يدخل إلى التطوع يعني التنفل والعمل الذي يكون زائدا على ما أوجبه الله ويسمى التنفلا يعني الزيادة على الواجبات تسمى نوافل واحدها نافلة قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك أمره بأن يتعجد في الليل واخبر بأن هذا التعجد نوافل يعني ليس فرضا ولكنه من النافلة التي هي عبادة يحبها الله تعالى في الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة للمقيم 17 ركعه وإذا انقصرت في السفر أصبحت 11 عشر. أنا ست ركعات ويوم الجمعه الى المقيم خمسه عشر حيث انها تنقص ركعتين للجمعه هذه هي الفريضه التي فرضها الله وما زاد عليها فانه تطوع أي تنفل عبادة يقصد بها الكرب من الله تعالى يقصد بها اداء الخير وذلك مما يرغب فيه لذلك ذكروا أن صلاة التطوع أفضل تطوع بالبدن بعد بعد الجهاد وبعد طلب العلم هذه أفضل التطوعات عبادة بدنية لأنها قيام وقعود وركوع وسجود فهو تعبد بالبدن وليس تعبدا غالبا ليس في هذا تعبد بالمال إلا ما يجب على الإنسان دائما كستر الأورتي وكذلك المساهمة في المساجد في بنائها وفي غرشها وما أشبه ذلك. وإلا فالأصل أنها عبادة بدنية محظة وكذلك ايضا عب الصيام عبادة بدنية وأما الجهاد فإنها عبادة بدنية ومالية وكذلك الحج عبادة بدنية ومالية وأما الزكاة والصدقات فإبادة مالية فأظل العبادات البدنية عباد الفرائض التطور بالصلاة ويقدم عليه التطور بالجهاد وماذا الا أن الجهاد فيه إعلاء كلمة الله وإظهار دينه ونصره يتأكد بذلك ذلك أن الله تعالى قد أمر به واكده أنزل في ذلك آيات كثيرة وجاء فيها حديث كثيرة عبارة الجهاد أمثل كول الله تعالى لا يستوى القائد منكم يمنع ما يستعب قائدنا من المؤمنين غير أولى الضرن والمجاهدون في سبيل الله بأنبالهم أنفسهم. إلى آخر الآية. أي أن المجاهدين افضل لهذا كالفضل الله المجاهدين على الكائدين اجرا عظيما. وذكر الله المجاهدين بآيات أخرى. ان الذين امروا الله يامال امانفسهم وكثير من اهل الجهاد بالمال في قوله تعالى ان الذين امروا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله يامال امانفسهم أعظم درجة عند الله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أبي أموالهم وأمسهم في سبيل الله والذين أعووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيلوا لكم وفروا في سبيل الله إتاقلتم إلى الأرض إلى قوله انفروا خفافا وجهها وثقالا وجاهدوا أفي سبيل ميسى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم أفي سبيل الله ذلك خير لكم وغير ذلك من الأدلة وكذلك الأحاديث إذا ما سعر النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ابن مسعود اي العمل افضل اقال الصلاه على وقتها يعني الفريضه ثم اي اقال بر الوالدين ثم اي الجهاد في سبيل الله ذلك على انه مع كونه يتطوع ان يكون له الفضل خبر الله المجاهدين <تصفيق> أبي عمرو عليه على القائدين درجة <تصفيق> وكذلك في حديث معاذ بن جبل قال أنا أخبرك برأس الأمر وعموده وزرته سناً رئيس الأعمد الإسلام وعمود الصلاة والجروة السنام الجهاد في سبيل الله. الجهاد جروة السنام الإسلام يعني أعلى. وإنما كان كذلك لانه له وسيلة إلى ظهور الإسلام وإلى ذل الكفر وذل المشركين. وكلتهم هكذا بعد الجهاد الطلب العلم العلم طلبه قد يكون واجبا وهو العلم بالأحكام التي يحتاجها المسلم فإنه يجب عليه أن يتعلم ما يلزمه يتعلم الحلال وحتى يأثيها يكثر عليه والحرام حتى يتجنبه والعبادة كيف يؤديها؟ أتعلم الطهارة حتى تقبل صلاتها؟ أتعلم صيبتها؟ أتعلم واجباتها وأركانها ومرطلاتها ونحو ذلك هذا واجب ولكن. قد يكون هناك علم تطوع الا وهو تعلم ما يحتاج اليه وان لم يكن واجبا وتعلم ما يحتاج الناس اليه فتعلم ما تحتاج اليه أنت في عبادتك واجب واما الاشياء التي هي زائده فانه نفل وتطوع تعلمه وتعليمه ذكر عن أبي الدرداء أنه قال العالم والمتعلم في الأجل سواء، وسائر الناس أهمج إلى خير فيهم وهي آثار كثيرة ذكرت في باضل العلم منها قول بعضهم كن عالما او متعلما او محبا او مجالسا ولا تكن الخامسة فتهلك يعني أن تكون مضغضا مضغضا العلم لأهله الناس اثنان عالما رباني ومتعلم على سبيل النجاة وسائر الناس همجا رعاع لا خير فيهم يغلون الاسعار ويضيقون الديار ذكر هذه الاثر ونحوها ابن عبد البر في كتاب العلم اذا عرفنا أهمية صلاة التطوع هما أفضلها ما تسأل له الجماعة يعني أفضل التطوع الصلاة التي يجتمع لها الناس ويدناها بالمساجد يرى امامهم حيث أنها شبهت بالفرائض التي ألزمهم أداءها بالمساجد وراء الإمام الجماعة فإذا كانت الثلاثة يشرع لها الجماعه ويتطوع فإنها فاضلة أفضل من غيرها أكبر واتب السنة التي قبل الفرائزة بعدها فإنها وخرت اني درس اني بتي ليله وخر الضحى وما اشبهها وخر صلاه الظهر اكثر ان نادى اذا ثم اتصلى الفراجه الذي سنله الجماعه صلاه الكسوف كما جماعه ان شاء الله الدليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف اذا رايتم ذلك فافزعوا الى الصلاه ولما حصل الكسوف من في العهد النبوي ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وامرهم عاديهم فنعت الصلاه جامعه فاجتمعوا وصلى بهم الصلاه المشهوره فلذلك تكون صلاة الكسوف أفضل أو أهم التطوعات فعلها صلى الله عليه وسلم وأمر بها بكوله فافزعوا إلى الصلاة وبعد ذلك صنة الاستسقاء أن لها أعظ أهميتها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن دائما يفعلها كان يامرهم ان يخرجوا ويخرج معهم ليصلى العيد ويصلي بهم كصلاة العيد الا انه لم يخطب الا واحد كما هو المشهور في صلاه الاستسقاء وكان احيانا يستسقي على المنبر يوم الجمعه ان في صلاه الاستسقاء متاكده فهي اكد النوافل بعد الكسوف ثالثا التراويح لانها تسن لها الجماعة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه ثلاث ليال متتابعه صلى مره معه عدد قليل وتعالم في الليله الثانيه حضر اكثر ثم في الليله الثانيه حضروا حتى كاد المسجد ان يمتلئ وخاف انها تفرض عليهم فلم يخرج اليهم في الليله الرابعه وكانوا يصلون في المسجد أو زاعا فعشر بعد العشاء ثم يخرجون ويأتي جماعة آخرون يصلوا ساعة ساعتين ويستمرون جماعات إلى آخر الليل حتى جمعهم عمر رضي الله عنه على صلاة التراويح بعد هذه الثلاث الكسور الاستسكو... الاستسكار ترويح أكدوا الصلوات صلاة الوتر التطوعات ورد في ذلك حديث عن بريده رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتر يا أهل القرآن من لم يؤتر فليس منا والمراد بأهل القرآن أمة القرآن ليس المراد أهل بل الذين خوطبوا بالقرآن وأنزل عليهم القرآن فإنهم أهل القرآن أي الأمة الذين خوطبوا به أوتروا يا أهل القرآن إما لم يؤتر فليس منا قيل ان ذلك لا يدل على الوجوب ولكن يدل على الاسديه اي لا يدركنا ولا يصل إلى ما وصلنا إليه من الرتبة ثبت عن الامام احمد رحمه الله انه قال انه قال في الوتر الذي يترك الوتر رجل سوء ينبغي الا تقبل شهادته حيث انه اذا ترك هذه السنه واغضب على تركها واستمر عليها ولم يغضب عليها فيكون ذلك قادحا بها دلته وقد ذهب الحنفيه الى وجوبه وأنه واجب كما تعجب الصلوات الخمس ولكن الأدلة تدل على ان الواجبات انما هي خمس صلوات ادري بذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله لم يذكر الا خمس وفي حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا جاء يسأل يقول طلحة أن يسمع دوي فوته ولا ندري ما يقول حتى قرب من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يسأل عن دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليله فقال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع فإذا على ان ما زاد على الخمسه فانه تطوع يدخل في ذلك الوتر هكذا قال الحنفية لما رأى هذا التشديد ويقوله ما لم يؤتر فليس منا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مواظبا على الوتر سفرا وحضرا ما ترك استدل على أنه واجب وأنه يتأكد المرادبة عليه كمرادبة على الصلاوات الخمس والجمهور على أنه لا يصل إلى الوجوب واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم احيانا في السفر يصلي على راحلته وقد يكون وانجول غير كبلة ومعلوم أنه لا يصل إلى الفضاء إلا على الأرض. إلا يصل إلى الله إلا ما يصل إلى الله إلا نوافل هذا دليل لكن لما وردت في هذه العدلة كان من أكدي هذه التطوعات في الوطن. قالوا أقله ركعة لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوع الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم وأكثره إحدى عشرة في قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الليلة إحدى عشرة ركعة يوتر منه بواحدة متفق عليه وأدنى الكمال ثلاث بسلامين لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته ويجوز بواحد فرد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهم صلى الله أحمد والنسائي وقتُه ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا أوترو قبل أن تصبح رواه الإمام مسلم وحديثه إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه حاكلة <تصفيق> الوتر اقل بركه وذلك لان كلمة الوتر اسم للعدد الفرد وأما العدد الشفع في الزوج فانه يسمى شفعا ففي قوله والفجر وليال عشر والشفع فرأى والوتر فراى بعضهم الوتر وقرأ بعضهم الوتر الشفاء اثنان واربع وستة وثمانون، وعشر واثنى عشرة ونحوها والوتر او الوتر الواحدة والثلاث والخمس والسبع والتسع واحدة عشرة ثلاثة عشرة وخمسة عشرة هذا يسمى وتر فالعدد إما ان يكون شبعا واما ان يكون وترا فاقله ركعه لانه يصدق عليه انه صلى وترا او وترا اثبت ذلك في اخاديس الوتر ركعه من اخر الليل وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل ما اثناء, ما اثناء فاذا اثناء احدكم أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى وهذا دليل على أنه ليس له حد أليس لصلاة الليل حد محدود بل لو صلى أربعين ركعة أو أمئة ركعة فإن ذلك جائز ولكن يختمها بركعة تجعل صلاته وطرا أو وطرا فإذا صلى أربعين ركعة تكملها بواحدة حتى تكون وطرا وإذا صلى خمسين أو ستين أو سبعين إشء فإن له يأتي بركة أذكر الحكمة في ذلك أن الله تعالى وترًا يحب الوتر ولذلك ختمت من صلاة النهار بوتر وهي صلاة المغرب. ولذلك لا تقصر في السفر اي انها وتر النهار وناسب ان تختم صلاه الليل بركه يعني بوتر حتى يختم نهاره بالوتر وليله بالوتر واكثر ما يواظب عليه ويندم ان يواظب عليه احدى عشره ركعه هذا الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان يزيد فيها يطولها فقد ثبت انه كان يصليها نحو ست ساعات او سبع او خمس كل ذلك في صلاة هذه الهدى عشر وعينه يجعلها ثلاثة عشر ركعة هذا المعتمد عنه أمره الله تعالى أبي القيام، وأكد عليه حتى قيل إن قيام الليل فريغة عليه أمر الله بأول ما نزل يا أيها المزمل كم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه أمر من الله بأن يقوم الليل والمراد التهجد ثم قال في آخر السورة ان ربك يعلم انك تقوم عدنا من ثلثة الليل اي قريبا من ثلثة الليل ونصفه وثلثة وطائبة من الذين معك فدل على أنه يقوم قريبا من ثلثة الليل إذا كان الليل مثلا إثنى عشر ساعة أن يقوم قريبا من ساعات لأنها الثلثة وإذا كان تسعة ساعات أكثر ما يكون الليل تسعة يقوم تس... ستة ساعات هذا ثلثة الليل أو نصفه يقوم في الشتاء ست ساعات وفي الصيف أربع ساعات ونصف اذا بتعنا ان شكرت عليه وسلم يصلي بالليل احدى عشر تركه يوتر منها بواحد من يجعلها يوترا وتذكر احيانا انه كان يصلي ليلا طويلة وحيث أنها شابه ان يذكر عليه القيام اذا جاء اخر الليل غمزها وقامت حتى توتر هكذا كان يصلي من الليل 11 عشره وثبت عظام عن ابن عباس انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت مامونة وهي خالته يقول صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر أي صلى ثلاث عشر تبيت تلك الليلة وثبت أيضا بهاديث عائشة عديث آخر أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشر تركا يوتر منها بخمس، أي يسرد الخمس الأخيرة كوتر. الدل ذلك على أنه أحياناً يصلي أحد عشرة، وأحياناً يصلي إحدى عشرة، ولكنها تستغرق ست ساعات أو ثمان ساعات أو قريبة من ذلك. أهدنا الكمال ثلاث ركات بسلامين سلامين ذلك عن عمر. ابن عمر كان يسلم ركعته ثم يأتي حتى يأمر لحاجته حاجته كان ابن عمر يصلي ليلة طويلة ويوتر بالثلاث الأخيرة ولكنه يسلم بعد الركعتين ثم يأتي بالركعه ذكرت حفظه أو ذكر ابن عمر نفسه أنه رأى رؤيا يقول أكأني أتاني رجلان ولحبابي حتى وقف على النار وإذا هي مطوية كطي البئر يقول فرأيت بها أناسا قد عرفتهم فتلكاني رجال فقالوا لم ترع لم ترع فقصصتها على حفظة أختها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل بعد ذلك كان لا ينام الليل الا قليلا كان يصلي ليلا طويلا وكان يسال نافعا مولاه يقول هل اسحرنا اي جاء السحر إذا قال نعم جلس يستغفر يمتغر قول الله تعالى والمستغفرين بالأسهار فدل على لأنه قد يصلي أكثر الليل قد يصلي تسس ساعات أو عشر ساعات لأجل تحصل لهذه الخيرية وهذا السر وهذا الفضل يقول يجوز أبي واحد أي بسلام واحد سرده أن يسرد الثلاث أي بسلام واحد ذكر الدليل ان عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتر بثلاث إلا يفصل فيه هكذا عند الإمام أحمد والنسائي ولكن الأفضل هو يأتي بالسلام بعد سنتين هذا هو المعتاد انه كان يسلم من كل ركعتين في حديث ابن عمر صلاه الليل ماسنا ماسنا فإذا خشي هادكم الصلة واحدة توتر له ما قد صلى أدل على أن الواحدة تكون بسلام وأن ما قبلها بسلام بسلام كل ركعتين يسلم بعدكما كذلك أيضا أبي حديث عائشة الذي في صحيح مسلم أتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين ثم تقول هذا الحديث وكان يقول في كل ركعتين التحية أي كل ركعتين يتحي بعدهما يعني يتشهد بعدهما دليل على أن الافضل أن يسلم من كل ركعتين لكن ورد أيضا أن أعيش أنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إذ كأنه يستمع يتعب فأحيانا يصلي في آخر صلاته خمسا إلى يجلس عيلا في آخره سردا صلي ركاتين ومركاتين ومركاتين ومركاتين يصلي خمسة وأحيانا يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يصلي سبعا سردا أي سلام واحد أحيانا يصلي ركعتين ويسلم ثم بعد ذلك يسرج ثمانيا ويتشاهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة يسلم بعدها ليكون الجميع أحد عشرة هكذا الوقت المختار عباده العشاء ما بين صلاه العشاء وطلوع الفجر اي في هذا الليل وذلك لانه وقت التعجز واختلف فيما إذا قدمت العشاء إذا جمعت مع المغرب جمعة تقديم أن يدخل وقت الوتل بعدها أرأى ذلك بعض العلماء قالوا إنه يصدق عليه أنه قد صلى العشاء ولو كان الوقت وقت مغرب ولكن إلا أن المختار أنه يأخرها كان العادة أنه يصلي الوتر وحده وإنما قدمت العشاء لاجل الجماعة لمطر أو سفر أو نحو ذلك وحيث أن الوتر تصل فردا يصليها منفردة فلا يفضل الى أخرها ساعتين إلى أن يصر وقتها الذي هو وقت العشاء المعتادة ولكن لو تعجل وصل بعد, بعد الإشاء ولو في وقت المغرب أجزأته في حديث أبي سعيد أوتروا قبل أن تصبحوا يبين أن الوتر يكون في الليل ولا يؤخر إلى الصباح لكن لو كدر أنه نام ظلبه النمو ولم يصل الوتر أفعله أنه يقضيها بالنهر وقفل بأهل يقضيها وترا أو شفعا فورد أن عائشة فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرض أو تعب ولم يصل، صلى من النهار 22 عشرة ركعة ان جعلها شفعا بعد الاحدى عشر جعلها اثنى عشر ولان السبب ان الوتر في الليل وقد ذهب ان ذهب وقت الوتر فلا حاجه الى ايوتر لان واترنا هذه المغرب وقيل انه يقضيها على صفتها اي واتران جاء في حديث اما اشهر ذكره صاحب البلوغ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي من الوتر او نام عنه فليصلي اذا ذكره او استيقظ ظاهره على انه يصلي على هيئته ولكن حديث عائشة اصح انه كان يقضيها شفعا في حديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر هي خير لكم من حمر النعم فكانوا يغالون في النعم الحمر الذي هي الإبل هي من أنفس أموالهم يقول فصلوها فيما بين العشاء الى طلوع الفجر حاكل العرب والأولى التلمني وابن مجانية للسنة فهذا دليل على أهمية هذه الصلاة والمعظمة عليها ويقنت فيه بعد الركوع ندبا لانه صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من روايه ابي هريره وانس وابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين وعن عمر وعلي انهما كانا يقنتان بعد الركوع رواه احمد والأثرم فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز لحديث ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقنت قبل الركوع رواه ابو داود وروى الأسرم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقنط في, ال... في الوتر وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت وقال أبو بكر الخطيب الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء لأن عمر رضي الله تعالى عنه قنت بسورتي أبي قال ابن سيرين كتبهما هما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق ومنا ورد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت رواه أحمد ولفظه له والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني الى وتعاليت وليس فيه ولا يعذ ولا يعز من عاديت رواه البيهقي واثبتها فيه اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك من لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في آخر وكره اللهم إني أعوذ, أعوذ بك لرضاك من سخطك إلى آخره رواه الخمسة والروايتين بالإفراد وجمعهما المؤلف ليشارك الامام والمأموم في الدعاء ثم يصمع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحديث الحسن بن علي السابق وفي آكره وصلى الله على محمد رواه النسائي وعن عمر رضي الله تعالى عنه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد لا يفعد منه شيء حتى تصلي على نبيك رواه الإيمان الترمذي ويؤمن المأمون إن سمع لا نعلم فيه خلافا قاله إسحاق ولحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة إذا دعى، بعموم حديث عمر رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإذا فرغت منسح بهما وجهك. رواه أبو داود وابن ماجه وكره القنوت في غير الوتر حتى في الفجر لحديث مالك الاشجعي رضي الله تعالى عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي هاهنا بالكوفة نحو خمس سنين أكانوا يقنطون في الفجر قال أي بني محدث رواه احمد والترمذي وصححه وعن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه قال اشهد اني سمعت ابن, عب... أني سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ان القنوت في صلاة الفجر بدعة رواه الدار قطني بذلك ان الوثل صلاة يتطوع بها المسلم وأن الأصل أنه كان يصليها منفردا، وحيث انها في الليل فإنه يندب أن يكثر فيها من الدعاء فإذا أطال الأركان أدعى في الركوع يعني أرضنا الرب ودعا بالسجود ودعا بين السيدتين ودعا بالتشهد حتى يغتنم هذا الوقت الذي هو مظنه اجابه الدعاء ثم جاء ما يدل على القنوت في اخر وتره في اخر صلاته اي في الركعه الاخيره التي يختم بها تاجدها وإسمى هذا الدعاء قنوتا وآفل القنوت الخشوع والخضوع وسمي القيام مع الخضوع قنوتا أبي قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة وقوموا إلى الله قانتين أي خاشعين وقول الله تعالى امن هو كانت اناء الليل ساجدا أنا وقائما اي خاشع كانت يعني خاشع ومتواضع وذكر الله القنوات ابي صفات المؤمنين ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات أجي على القانتين والقانتات من صبات المؤمنين وكذلك قوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحاب فكل هذه أدلة على أن الكنوة عبادة وذلك لأنه خشوع وخضوع ثم نصطلح على أن الدعاء بعد الركوع في الوتر يسمى قنوتا وكذلك القنوت بالدعاء في النوازل فيستنوا أن يقنوتا في الوتر، ويكون القنوت اصلا بعد الركوع هذا هو المشهور بعد ما يرفع ويقول ربنا ولك الحمد يندب أن يرفع يديه ثم يدعو بالكنود الصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بعد الركوع وان لم ينكر لنا كيفية ذلك الدعاء كان يقمت يدعو سرا ولم يذكر انه يدعو بكذا وكذا هكذا رواه ابو هريره عن يسوع بن عباس ثبت عن عمر وعلي انهما كان يقمتان في الوتر بعد الركوع هكذا رواه الامام احمد والأسرم وهو التلميذ الله ولهم علم فلو كبر ورفع يديه ثم كانت قبل الركوع جاس كأنه إذا انتهى من القراءة أكبر بقوله الله أكبر ولم ينحني بل أرفع يديه ودعى في القنوز عندها بدعاء القنوت قبل أن يركع أجاز ذلك بعضهم ولكن أكثرون على أنه لا يقنط إلا بعد الركوع بهذا الدعاء وحملوا مع روحية أنه كان قبل الوتر أنه كان يقنط قبل الركوع في الوتر على أن المراد بالكنوة طول القيام لكولي أمن وكان ان أمن يعني مطيل للقيام فهكذا كان كنوة صلى الله عليه وسلم الذي كان من الركوعين ما هو القيام الطويل. فانه يقنط انه يطيل القيام بالصلوات ابي اصعب ركعات التعجل وعلى ذلك يكمل حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل ركوع يعني كان يطيل القيام قبل ركوعها كذبه رواه ابو داود وكذلك ما روا عن الأثرى ما روا الأثرى عن ابن سعد أنه كان يق... يقنط في الوتر إذا فرض من اقتراء كبر قال الله أكبر ولم ينحني ورفع يديه ثم كانت تودع فيدل على أنه يفصل بين القنوت وبين القراءة وان لم يقم بها تحول وليس بها أنتقال ابو بكر الخطيب المعلق صاحب تاريخ بغداد من العلماء الرباني وله معلبات كثيرة ضعف هذه الأحديث التي فيها قبل الركوع الأحديث التي فيها قبل الركوع كلها معلولة سواء كانت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أهم فعله واصحابه وإذا صح شيء منه بأنه محمول على أن المراد بالكنوة طول القيار وإلا في الأصل أن الكنوة بعدما يرفع رأسه من الركوع كما عليه العمل إلى بأس ان يدعو في كنوته بما شاء يبقى إلى العادية التي تناسب وإذا احتاج إلى أن يطيل لأجل أن يؤمن الحاضرون فلو أن يطيل ولو عشر دقائق وعشرين دقيقة أفعل انه يختار الأدنية المناسبة سيما في رمضان الذي يكون الناس بحاجة إلى تكرار الأدنية ورجع إجابتها ثبت أن عمر رضي الله عنه كانت بسورتي أبيا رضي الله عنه ذكر ابن سيرين أن أبيا بن كاب كتبهما في مصحفه إلى قولهم الحق سورة ثاني يقول إنهما من القرآن السورة الأولى يقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغيرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونفني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلعه ونتركه من يفجرك هذه تسمى سورة الخلع السورة الثانية اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق هكذا ذكر أن ابين كان يكتبهما هذا اياك ان إليك نصلي عنا سجد وإليك نسعى ونحفظ أن تسمع هذه سورة الحفظ عليك وليبي نحفظ فإذا يدعى بياتين السورتين أرجى إجابة دعاته أن يكون ذلك وسيلة فيه ما تنعنا لله <تصفيق> الله, أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Aan de ene بعد ذلك اتشر دعاء القنوت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في من اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه الآزل من ولا لاحز من عديد تبرت ربنا وتعاليت هذا الدعاء رواه الإمام أحمد والأفولة ورواه الترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلمات أقول ونبيكم الوتر. اللهم أدني إلى قلي وتعاليت مع أن الحسن كان صغيرا أي مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره السابع أو زمان سنوات، ولكن كان ذكيا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلمه الكثير من الأدعية عليها فباره واستغاله هكذا ثم الثلمان يقول انه لم يرويك او ولا يعزه امنعه دهيت والباقيه اثبتها فيه هل حصل ان هذا هو اشهر ما ورد ابيق وتل وتل كذلك يقول اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك جلاجك الا نفصي لنا ان اليك انت كما اثنيت على نفسك ان نعوذ برضاك ان نطلب رضاك حتى تعابينا من سخطك نعوذ من سخطك برضاك ونعوذ من عقوبتك بطلب عفوك ونعوذ بك من كائن من سطوتك ومن عقوبتك ونعترف باننا على نفسي ثم انا اليك اي لا نستطيع ان نغني عليك بما تستحقه انت كما اغنيت على نفسك هذا حديث عن ابوي العملي رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك الى اخره هكذا رواه الخمسه والروايه تعني بالافراد لكن ان جمعكم المؤلف الروايات اللهم اهدني لكن المؤلف قال اهدنا وحافني قال حافنا وبارك لي وكني وكذلك اني اعوذ برضاك من سخطك لا احصي ان جاءت بالافراد اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك فجمعهم المؤلف وذلك لأن الإمام يدعو لنفسه ولمن وراءه من المحمومين. فلا يستقل بالدعاء لنفسه من صلى بجماعه وجهر بالدعاء وخص نفسه فقد خان من وراءه فلاجل ذلك الامام يقول اللهم انا ان اعوذ برضاك ان يشارك الامام المعموم في الدعاء أذكر انه بعد هذا الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أبي حديث الحسن السابق الروايه ان كان بعضهم لم يصححها انه قال في اخره صلى الله على محمد الروايه انه صلى الله على النبي هكذا رواه النسائي جاء عنهما رضي الله عنه, عنه, عنه الدعاء موقوفهم بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم موقوفهم بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك فيصل... يستنى أن يصلي في خاتمة الدعاء على النبي سواء على الدعاء الذي دعاء فنوت أغير من الأدعية إذا كان الإمام يصلي بالناس بالترويح فإنه يجهر بهذا الدعاء والمأمومون يؤمنون أبعد كل جملة يقولون آمين إذا كان يسمعونه يقول ألا معلموا بي خلافا قاله عسى ولحديث ابن عباس كلمه امين معناها اللهم استجب كان المؤمن داعي لانه يدعو بما دعا به امامه او الذي يؤمن على دعائه بعد ذلك يكون قد رفع يديه يمسح وجهه بيديه اي بكفيه سواء في هذا الدعاء او اذا دعا خارج الصلاة يقول عموم حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه بالدعاء الا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه هكذا رواه الترمذي وصححه الترمذي في بعض النسخ قال انه صحيح وكذلك أبي عهده ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم اذا فرغت فامسح بهما واجهك رواه ابو داود وابن ماجه وبذلك عدد احاديث ولو كانت لا تخلو من مقال ولكن يقولون ان بعضها يقوي بعض يدل على شهرتها تدل على ان لها أصل وقد جمع الشيخ ابا بكر ابو زيد في نسالة الله بلغت سبعة أحاديث مرفوعة لكن ذكر أن في أساندها مقال وكأنه لم يعتبر المتابعات ولكن إذا نظرنا موعدة هي سبعة عن سبعة من الصحابة أما وجوه متعددة فلا يقال إنهم كلهم اتفقوا على الكذب بل يدل على ان لها اصل كذلك العيضه عامل بذلك جماعه من الصحابه كانوا الى رفعوا عينيههم يؤمنوا من خلفهم ثم يمسحون بها وجوههم وهذا الحديث ذكره ايضا في حافظ بن حجر في اخر بلوغ المرام ثم إنه حسن حكم بأنه حسن وكفى بالحافظ حافظه وكفى بتحسينه حجه ثم إن الشالح الذي هو صاحب سبل السلام إلى ما شرح هذا الحديث إلى المناسبه المناسبة وكان قد شرح قبله حديث سلمان قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدعى أحاجكم قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا فيقول, فيقول الصنعاني إذا كانت اليداني لابد بإيمان خير فأولا أعضاء الإنسان بهذا الخير وجهه أن يمسه وجهه بهذا الخير أن سببا في أن وجهه يبيض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أبدل ذلك لأنه مشروع وأما الذين أنكروه فكأنهم لم يتتبعوا الأحاديث أو لم يطلعوا إلا على بعضها ورأوا في بعضها ضعفا فحكموا بانه لا يجوز والصحيح أنه يجوز كما صرها به المعلم هنا وكما دلت عليه هذه العدلة الكثيرة وكما عمل بذلك جمهور الصحابة يكره القناة في, في غير الوتر فحتى في صلاة الفجر خلافا للشافعية فإنهم يكنتون في الفجر ويرون ذلك سنة ولما أروا حديثا عن أنس حديث صحيح عن أنس قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارك الدنيا. أظن أن الكونتة هو قول الله مدني في منحدر. فكان امامهم إذا صلى الفجر أرفع يديه وقال الله مدني في منحدر. عباد الركوع من ركعة الثانية. عاملاً بهذا الحديث العلماء يقالوا ان المراد بحديث أنس طول القيام أي أنه كان يطيل القيام في صلاة الفجر فإن إطالة القيام مشروع فيها ذكر ابن كثير ان الشافعي رجح ان الصلاه الوسطى هي صلاه الفجر وانه يقنت فيها قال ان قول الله تعالى حافظ على الصلوات والصلاه الوسطى وقوم لله كانت أي هذه الصلاه قوموا فيها كانت حمل القنوت عليه صلاه الفجر على انه الدعاء اللهم اهدنا الى اخره والصحيح ان المراد بالكنوتي طول القيام كما سبق وان هي صلاة الوستانية صلاة العصر حيث ثبتت فيها هديث كثيرة ثم الصحيح انه إلا يقنع في الصلوات الا اذا نزلت نوازل بالمسلمين لما ان بعض المشركين قتلوا مجموعه من الصحابه في بئر معونه قتلوا سبعين من القراء استاء النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليهم ودعا في صلاة الفجر يقمت عليهم يقول يدعى على رعل والاكوان وعصية وبني الإحيان أكب عائل من حجيل يدعو عليهم بعد صلاة الفجر او في صلاة الفجر بعد الركوع شهرا وهو يدعو عليهم ثم بعد ذلك اتركه فدل على انه اذا نزلت المسلمين نازلة انه يسن الكنوز يعني كدعاء على الكفار الذين يضرون بالمسلمين والذين يحاربون الإسلام والمسلمين يدعى عليهم رجاء الله يضرهم عنه ويردق عيدهم بنحورهم فيدعى أهل المسلمين بالنصر والتمكين في الكنوة بعد الفجر ويدعى على الكفار بالهزيمه والاذلال والاهانه واحيانا يقنط بعد في المغرب وفي الفجر وروي ايضا انه يقنط بالخمس وفعله بعض مشايخنا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في ازمه الخليج التي في سنة 11 من هذا القرن كان يقنط إذا كان إماماً في الظهر في الآسر في الصلوات السدعية يرفع يديه ويدعو أهل المسلمين ويدعو على الكفار الذين اضروا للمسلمين هكذا أما الاستمرار على الكنوة في صلاة المجر فإنه بدأ على ذلك هذا الحديث هذا رجل يقال له مالك الأشياء يقول قلت يا أبي يا أبا انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاغنا بالكوفة نحو خمس سنين أبا كانوا يقلتون في الفجر قال أي بني محدث يعني أكأنه قد حدث في أخي الأخير يعني أن هناك أناس أدرك المالكون أمالك الأشتعي في البجر فأخبر بأنه محدث حاكذا روال من محمد والترمذي وصححه كذلك أروي عن سعيد بن جبير أنه قال أشهد أني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الكنوة في صلاة الفجر بدعه هكذا رواه الدار قطني يعني الاستمرار عليه إذا لم يكن هناك سبب هكذا ونقفها هنا ونقرأ إن شاء الله بعدها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 لا هو أكبر لا هو أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدروا استوى الصفوف الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نادت يوم الدين إنا كنا عبد و إنا كنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم I'm not going to الذين باعدو وسبدو من والذين يكذبون به وفسدوا وдают شكواها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم تُقَوَّدُهَا <تصفيق> جِبَارُهُمْ، فَتُقَوَّدُهَا جِبَارُهُمْ وَجُلُومُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، هَذَا مَا تَلَقَّيْنَ الْأَوْلَى، وَتُكُونُ فَرُوْعُهُمَا كُلَّهُمْ هي حثه الشهور ان الله عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها عربعة حرم ومشدهم الغيم فلا قظلموا فيه إلا أي حسفين وقاتلوا المشركين كاسبة فما يقاتلون كم واعلموا أنهي الله مع إِنَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي يوم يأتي الاخرة الا الله ولينا الا خاسرون اعذبهم عذابا ويكتب بالقوما غيركم ويكتب ولا تبهوه شيئا والله أراك لشيء قدير إلا قوارته فقد نقره الله فقد أخرجه الذي وتفره Stel je voor, ik wil je niet vergeten dat ik hier ben. Maar ik wil je niet vergeten dat ik hier ben. Maar ik wil je niet En ik En En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 ik ben degene die in de buurt leeft. Ik ben degene die hier de buurt leeft. أراد خير لا أحسد ولا أحسنه أحسنه ولكن, ولكن كره الله, ولكن كره الله فسكرهم فسكرهم كره يا رب ولكن شريه الله وياه فمن من سأذكره وبيلا لو حارب في سبيل الله وحده Laat maar, laat maar. We hebben deze dingen niet nodig. Laat maar, laat we zijn degenen die de wereld veranderen. We zijn degenen die de wereld veranderen. We zijn degenen die de wereld veranderen. We zijn degenen die Thank you. Thank you. No, no, no. We hebben een grote wereld. We hebben een grote We hebben een grote wereld. We hebben een grote We hebben We We Het is niet het niet in het voordeel bent. Het is het het het ik ben niet de wereld, ik ben niet van het leven. Ik ik صلاة إلا ومن فكاما ولا يقوم من فهل إلا ومفتاده فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم بما ما الله بيعجبهم بها في السنة وتزهق وهم كافرون الله سمع الله بن محمده السلام الرحيم مالك يوم الدين إياك معبد وإياك بسامين اهدنا الصراط المستخيل. صراط الذين الأمكانهم خير المغضوب عليهم ولا وَمَا بالله لِمُؤْمِنٍ منيكم مُؤْمِنَةٍ منيكم ولكنهم قوم وَرَسُولُهُ أَمْرًا يجدون يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ لولوا يَعْصِ وهم وَرَسُولَهُ ومنهم ضَلَّ ضَلَالًا صدقات إي أعطوا منها رضو وإي ولي أعطوا منها إذا هم يفققون ولو أن لهم ما آتاه الله الله وَحَسْبُ اللَّهِ سَيُؤْتِينَ اللَّهُمَّ تَبْلُهُ وَرَسُولُهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُمَّ تَبْلُهُ وإنما الصدقات للزفراء والمساكين والآمنين عليها والآمنين عليها والمؤلفة قدوبهم وفي الإبقاد والغالين وفي الإبقاد والغالين وفي سبيل الله وبنى السبيل اللَّهِ الله الله عليم الحكيم ومنهم الذين يؤمنون بالله ويقولون له أهلي كل أدم خير لكم يؤمن بالله ويريد من المؤمنين رحمة ورحمة, ورحمة للذين آمنوا ووالذين يؤمنوا رسول الله لهم له عذاب أليم. يقولوا لا لله والله ورسوله رسوله احد والله رسوله اشك ان يصدوه ان سامعن لم لن يعلموا أنه من له من يحيذ النار له فانما له على هلال رجاهم اينا فيها خالدن في ذلك الذل العظيم يحضرون ما ان تنزل عليهم كورته تنزئهم, تنزئهم بما عليهم كورته وننفئهم في قلوبهم ان الله مخرج لا تحضرون ولئن سألتم الرؤول لإنما كنا نحوط ونلعب الحرق الأجل الله وآياته ورسله كنت تستهزئون ما تنار ابو وانا العبد قل واياته ومصعبه لا تحتضر وتتغى ذا لا تحتضر ولا تبصوا ذا ايمان رواد الجهل دخل يا نبي شر وين دول هل المحروم وين هول هل المحروس نسوا المنافقين لهم والسعين والمنافق والكسار نار جذل يا وجذل طالبين فيها طالبين فيها هي في حقهم ولعلم الله هي حقهم الله لهم الله ولهم عذاب مطيب الله سنعى الله كلهم شميدة Allah Thank uh you. -huh. الله يا الله لمن شمده الله Lord, <تصفيق> الله سمع الله لمن حمده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 صلى الله الله صلى الله وسلم الله الله الحمد لله صلى الله في هذا الأسبوع تم استئناف المسابقة العلمية على شرح منار السديل وقد وزعت عند الأبواب في الخلف وابتداء إن شاء الله من الأسبوع القادم وهو الدرس الثالث في هذا الفصل الدراسي سيتم ذكرم الإخوة المشاركين معنا وطريقة مسابقة من باب التذكير هي أصيلة على هذا الدرس تطرح بعد أسبوع من الدرس الذي قبله ويتم تكرم الإخوة الفائزين باستحبه من قبل شيخنا عبد الله بالنسبة لإخوة المشاركين خلال الشهر كامل والذين لم يتيسر لهم الفوز في هذه المسابقة يتم تكريمهم جميعا بشهادات موقعة ومختومة من قبل شيخنا حفظ الله أحببت التذكير وحف إخواني على المشاركة لا رغبة في هذه الجائزة التي هي عبارة عن مكتبات علمية لكن من باب التدارس لتدارس هذا العلم ومذاكرته اللهم عني رزقنا ياكم المناثة من أمر الصالح صلى الله وسلم على محمد